بُوكتو. 22. اثنان وعشرون. اثنان وعشرون. مال 3. محادثة قصيرة رقم ثلاثة. محادثة قصيرة رقم ثلاثة. بُشيتلي. هل تدخن؟ هل تدخن؟ أرنو دا سابقا نعم سابقا نعم لكن الآن لا أدخن قطعا لكن الآن لا أدخن قطعا أكو ياس بوسام؟ أيزعجك إن أنا دخنت؟ إن أنا دخنت؟ نه، لا، على الإطلاق. لا، على الإطلاق. توه هذا لا يزعجني. هذا لا يزعجني. كيف <تصفيق> نشتو؟ هل تشرب شيئا؟ هل تشرب حضرتك شيئا؟ إذن كونياك. واحد كونياك. واحد كونياك. بيفو. لا. الأفضل لا. الأفضل بيرة. لا. الأفضل بيرة. بالطوفة تليم أتسافر حضرتك كثيرا؟ أتسافر حضرتك كثيراً. да. се службени نعم. وغالباً ما تكون رحلة عمل. نعم. وغالباً ما تكون رحلة عمل. но сме овде на одмор. ولكننا نمضي الآن اجازه هنا ولكننا نمضي الآن اجازه هنا كاكفا غوريشتينا ما هذا الحر ما هذا الحر دا دنيس إنا فيستينا جيشكو نعم اليوم حار جدا فعلا نعم اليوم حار جدا فعلا. اودي من البالكونوت. لنذهب الى الشرفة لنذهب الى الشرفه. اوتري اوفده غدا ستكون هنا حفلة غدا ستكون هنا حفلة. هل تأتون أيضا؟ هل تأتون أيضا؟ да، <تصفيق> إني استوتكسم بوكانتي. نعم، نحن أيضا مدعوون. نعم، نحن أيضا مدعوون.